وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ألا لعنت الله على الظالمين